أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج الأرض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 هذا البلد آمنا واجنبني وابني أن نعبد العصنا رب إنهم أطلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا كانت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحروم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل افئده من الناس تهوي اليك وارزقهم من الثمرات علمه مشكور Kebal Ismail dan Isaq. Inna Rabbi la sani'udhuha. Rabb j'alli murtim alsalat wa min duriyati. Rabbana wa taqabbal duha. Rabbana qaffir li wa li waalidai. Rabbana تُمْنَ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَادٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاهِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَفْسَدُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ مَا وَأَرْسَلَ رُسُلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ firm قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبل دبل دبل دوت ملامح دكت.